بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر ب أ س ا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا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 فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيب كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا اذ اوى ا ل ف ِ ت ي َ ة ُ إ ِ ل َ ى الكهف َِْْ فقالوا ََُ ربنا َََّ آ ت ِ ن َ ا من ِْ لدنك ََُْ رحمه ََْ وهيئ ََِّْ لنا ََ فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا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 وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو من دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه ا لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بين فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا و إ ذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و و ا إ ل ى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهيئ لكم من أ م ر ك م وهم ت طلعت تزاور ر الشمس إذا عن ك ف ه ذات وإذا ذات اليمين الشمال غربت تقرضهم, ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في ف ج و ة منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتد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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولبلئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا فرارا رعبا بعثناهم بينهم منهم منهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فبعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر, فلينظر ايها أ ز ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا وكذلك أ ع ث ر ن ا عليهم ليعلموا أ ن وعد الله حق و أ ن الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م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 ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي أ ع ل م بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أ ح د ا ولا تقولن لشيء إن اني فاعل ذلك غدا إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أ ن يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمئه سين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما لبثوا له غيب السماوات و ا ل أ ر ض أ ب ص ر به و أ س م ع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ب ا ل غ د ا ت والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد ز ي ن ة ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا ت ؤ ع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إ ن ا أ ع ت د ن ا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اسامر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من موسوعه ن ا ل ن ا ب ر ق م ت ك ئ ي ن فيها ع للعلوم ى ا ر ا ك ن م ا ث ا ب وحسنت الاسلاميه م مثل ر ل ل جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منكمالا و أ ع ز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا وما أظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أ ك ف ر ت بالذي خلقك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 لا م و س و ع ل ا ل ت ج ن ت قلت ك م ا شاء ا ل س ي للعلوم أنا ق الاسلاميه فعسى ربي أن يؤتيني خيرا يؤتيني أن ن ن ج ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا فتنفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربه احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى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 ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا ك ب ي ر ة إ ل ا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا و ر أ ى المجرمون النار فظنوا أ ن ه م واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 وما منع الناس أ ن يؤمنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا ان ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ي أ ت ي ه م العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين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 إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن ي ف ق ه و هو في اذانهم وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا إ ذ ا أ ب د ا وربك الغفور ذو الرحمه لو ي ؤ خ ذ ه م بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 و إ ذ قال موسى لفتاه لا أ ب ر ح حتى أ ب ل غ مجمع البحرين او أ ن ض ي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا إ ل ى ا ل ص خ ر ة فاني نسيت الحوت وما انسانيه إ ل ا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ ي ف ا ر ت د على آ ث ا ر ه م ا قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آ ت ي ن ا ه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أ ت ب ع ك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحيط به خبرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا قال ف إ ن اتبعتني فلا ت س أ ل ن ي عن شيء حتى أ ح د ث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إ ذ ا ركبا في ا ل س ف ي ن ة خرطها قال أ خ ر ق ت ه ا لتغرط أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا إ م ر ا قال أ ل م أ ق ل إ ن ك لن تستطيع معي صبرا قال لا ت ؤ خ ذ ن ي بما نسيت ولا ترهطني من أ م ر ي عسرا فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله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 فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا أن, فأبو ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض فاقامه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 و أ م ا الجدار فكان لغلامين يتيمين في ا ل م د ي ن ة وكان تحته كنز لهما وكان أ ب و ه م ا صالحا فاراد ربك أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا إ ن ا مكنا له في ا ل أ ر ض و آ ت ي ن ا ه من كل شيء سببا ف أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ح م ئ ة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إ م ا ان تعذب و إ م ا ان تتخذ فيهم حسنا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 قوما لا يكادون يفقهون قولا م يكادون ي ف قالوا ه و و ن ق ل ق ا يا ذا القرنين إ ن ي أ ج و ج و م أ ج و ج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خرجا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد حتى إ ذ اذا سَاوَى الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا بَيْنَ حَتَّى إ جعله نارا قال آ ت و ن ي افرض عليه قضرا فما اسطعوا أ ن يظهروه وما استطعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا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 أ ف ح س ب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا